لسه قاعدين كلكم مصافين مال ما جاش ليه ما هو خلص ايوه كل ما بيجي بيقول عيان مستعطف حتى وقت فوز الله يشوفه هات ايه استشفى منوت ما يبقى في العلم في سبيل الله وخلاص العلم مفهوش نية العلم يحضروا عشان يعرفوا ايمال العلم بالنية اجر بتاع ايه هو مجايف <تصفيق> <تصفيق> ده هزي فاضي هو سال... مسلكش وحنا يملي هناك وسايد مني حتى حتى يعني اوحش واحد ولا يبادل برضي بتلاقي اللي جابته صح مش باين ايه خطوتي دي معايا صاحب ممتع طبعا مصري جديد عايز اطوعه بيها لحد اهم حاجه ان هو يكون هيستخدمه مع الشيخ معتز الدين كلمه السلام عليكم عايز اديها لطالب علم ببلدش انا شايف ان انا ما اقدرش اقدر صح حد يكون عايز كل ما أولي حد هو يا أرصاني عايز شعودية هو مش نوعي حبقى حاولي بتاعة شعودية ايه المصرية وحشة يعني ايه دي مصرية كويسة تقدري ابنهاية المتوسطة ده هي طيب طيب ما منه وإحنا نبقى نديها لأي حد جايزة او عايد نجيبها حد جاي انت ما عندكش نصفة انا عندي بتاعة شعودية طيب هبقى نديها جايزة لحد طيب بوضع حساب الحد سالي تقول صوت مش واضع الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين كتاب صحيح السيرة المبحث الثالث ما يذكر عن اسماء عن اسماء في الهجرة عن اسماء ولا عن اسماء لأ ما يجوزش الوجهين ولا حاجة وجهه واحد اللي يجوز أسماء ها؟ السيدة أسماء ده علم مؤنس السيدة أسماء بنت أبي بكر مش أسماء جمع إسم أوه. طيب أول أول, أسماء أسماء اول اسم من اسماء السيده اسماء ذات النطاق قالت عائشه رضي الله عنها فجهزناهما الراحلتين يعني ده قول عائشة ازاي السيدة عائشة كانت صغيرة ام تهيقل ايه يعني يظهر مكتش صغيرة او يعني كانت تقدر تهيه كان عندها حوالي سبع سنين وقت الهجرة كان عندها حوالي سبع سنين السيدة عائشة او بي تقول فجهزناهما يعني الراحلتين الجهاز أو الجهاز وصنعنا لهما صفرة في جراب الصفرة يعني ما يضع على الصفر يعني الأكل والشرب الزاد يعني والجراب الكيس الجراب معروف الكيس فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب فبذلك سميت ذات النطراق قصة أسماء مع جدها وتعليله بالحجارة عن النقود من حديث أسماء بنت أبي بكر نضي الله عنها عنهما قالت لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج معه أبو بكر تمل أبو بكر ما له كله معه خمسة درهم أو ستة آلاف درهم قالت وانطلق بها معه قالت فدخل علينا جدي أبو قحافة وقد ذهب بصره فقال والله إني لأراه قد فجعكم بماله مع نفسه يعني غيابه غياب ماله كمان غياب سيدنا أبو بكر قالت كلا يا أبتي إنه قد ترك خيرا كثيرا هو أخذ المل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى كده ما تركش حاجة كده يبقى ترك كل حاجة صلى الله على النبي قال قالت قلت كلا يا أبتي إنه قد ترك خيرا كثيرا قالت فأخذت احجارا فتركتها فوضعتها في كوة كوة أعرفين طبعا اللي الكوة اللي هي الطاقة اللي في الحيطة يعني فتحة أو مكان داخل شوية في الحيطة في الأرياف يعرف الكوة دي يجوا في الحيطانة ويعملوا فيها فتحة كده ماش نافذة يعني فتحة مش نافذة للناحية التانية يعني يرققوا الجدار في الناحية دي ويعملوا فيه حاجة كده يحطوا فيها القنديل علشان يزداد ضوءه ويمنعه الجدران اللي حوليه دي تمنع الهواء عنه فما انت من أسماءها المشكاه فأخذت أحجارا فارتركتها فوضعتها في كوات ببيت, ببيت كان أبي يضع فيها ماله ثم وضعت عليها ثوبا ثم أخذت بيده ثم أخذت يمكن ثم وضعت على أن كل ده بفعل إيه المتكلم ثم وضعت عليها ثوبا ثم اخذت بيده وقلت له السلام سيد الله حبيبك كيف الحال الحمد لله كيف الحال بخير كيف الاخبار تعال الدرس الله يبارك فيكم الله لا يصح لا يجوز بنحضر طمنني طمنك الله يعزك الله يكرمك احنا صرفنا حضرتك الله السلام الله الله النبي قال ثم وضعت فتركتها فوضعتها في كوة ببيت كان أبي يضع فيها ماله ثم وضعت عليها ثوبا ثم أخذت بيده فقلت يا أبتي ضع يدك على هذا المال قالت فوضع يده عليه فقال لا بأس إن كان قد ترك لكم هذا فقد أحسن وفي هذا لكم بلاغ يعني ما تتبلغون به من الزاد قالت لا والله ما ترك لنا شيئا ولكني أردت أن أسكن الشيخ يعني تهديه يعني صلى الله على النبي وقال صحبه يسلم تسليما كثيرا المبحث الرابع في الطريق إلى المدينة نمرة واحد استراحة في القائلة وشربة لبن القائلة اللي هي ايه وقت الايه نص انتصاف النهار يعني من حديث البراء بن عازب رضي الله عن عنهما قال اشترى أبو بكر رضي الله عنه من عازب رحلا بثلاثة عشر درهما فقال أبو بكر لعازب مر البراء فليحمل إلي رحلي فقال عازب لا حتى تحدثنا كيف صنعت أنت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجتما من مكه والمشركون يطلبونكم قال رضي الله عنه افتحلنا من مكه فأحيينا أو سرينا ليلتنا ويومنا حتى أظهر أظهرنا يعني لحد الظهر يعني أظهرنا يعني دخلنا في وقت الظهر ومنقول أصبحنا يعني دخل علينا وقت الصبح وقام قائم الظهيرة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 يعني جاهزه وفرش في فرشة كده للنبي صلى الله عليه وسلم ثم قلت له اضطجع يا نبي الله فاضطجع النبي صلى الله عليه وسلم ثم انطلقت انظر ما حولي هل ارى من الطلب احدا فاذا انا براعي غنم يسوق غنمه الى الصخرة يريد منها الذي اردنا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 كوبايه لبن كده او القدح عندهم اكبر من كوبايه طبعا بتاعتنا شوكوز كده وطبعا معاني واضحه لسه ما الحديث نخلص الحديث وبعدين نقول المعاني دي قال رضي الله عنه قد جعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم اداه على فمها خرقه الاداه يعني ما يوعى فيه الماء ويجعل على فمها خرقة يعني غطاها بخرقة علشان ما ينزلش فيها حاجة فصببت على اللبن حتى برد أسفله فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوافقته قد استيقظ فقلت اشرب يا رسول الله فشربا حتى رضيت ثم قلت قد آن الرحيل يا رسول الله قال بلى فارتحلنا والقوم يطلبوننا فلم يدركنا أحد منهم غير سراقة ابن مالك ابن جعثم ابن جعشم على فرس له فقلت هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله فقال لا تحزن إن الله معنا ما في هذا الحديث من المعاني التي ينبغي أن نتنبه لها نعم نعم من أول عازب طبعاً سيدنا عازب مع أنه كان كبير في السن وإنما مع ذلك كان حريص على العلم يعرف إيه اللي حصل وإنه كان في شيء من يعني التمازح أو التلاطف بين الصحابيين سيدنا عازب مع سيدنا أبو بكر مش هخلي البرأي وظلك الحاجل لما تحكيلي وطبعاً سيدنا أبو بكر مع علوي شأنك حكاله برضو اللي حصل فده يعني مجموعة معاني هاي فيه كلام عازب مع سيدنا أبي بك الحاجة التانية بقى يعني الجزء التاني الحكاية نفسها بقى ارتحلنا من مكة فيها ايه من المعاني؟ من أدب يعني خدمة أهل العلم يعني سيدنا أبو كان ينهي دول الفراش والسوعة ده أهل العلم برده سيدنا النبي أهل العلم نزع بالنسبة لنا حين يعني نتبقى نتبقى يعني طبعا الاهتمام بالنبي صلى الله عليه وسلم ومراعات حقه والبذل من اجله إذا كان سيدنا أبو بكر كان حي معاه صلى الله عليه وسلم نحن الآن السنة الذب عنه ونصر سنته والتمسك بها وعدم اتباع الأهواء ولا البدع وعدم ترك الواجب ولا المستحب وبعدين خدمة أهله وطبعا من البر به البر الورثة بتوعه لو عاوز يعني تتوصل إلى هذا العلماء ورثة الأنبياء يبقى من بره صلى الله عليه وسلم أن تبر ورثته وأيضا من سنته من دزوم سنته أن تبجل العلماء وأن تحترمهم وأن تخدمهم هكذا أمرنا أن نفعل بالإيه العلماء مين بيقول لمين؟ مين؟ بيقول لمين؟ سيدنا زيد ولا سيدنا ابن مسعود؟ كلا هما يعني علماء مش عالم كل واحد منهم علماء كتير في بعض اذا كان سيدنا ابن مسعود ولا سيدنا زيد نقلة القرآن ونقلة العلم ممدوح الطريقة محمود الظاهر والباطن طيب ايه تاني طبعا يعني قام قائمة ظهيرة والدنيا حر جدا وسيدنا مبكر مشغول ايه اللي يحتاجه النبي او اللي ايه اللي يريح النبي صلى الله عليه وسلم عمال يبص يشوف حتة فيها ظل لان لما تستوي الشمس بكبد السماء بتبقى عمودية او شبه عمودية بتبقى عمودية على مدار مدار السرطان في الصيف وقفة على مدار السرطان او بينه وبين خط الاستواء يعني تتعامد انما لو هي غير كده متتعامدش بقى يعني اللي فوق خط السرطان تحت مدار الجدر عمرها ما تتعامد عليه ابدا فدايما يبقى الاشياء لها شيء من الظل ولكن يكون اقل ما يمكن المملكة فوق الخط اللي تحتية ها يعني لا يعني منها ومنها منها فوق ومنها تحت يعني ممكن الوقت ده ببعض الاوقات يبقى عمودية مفياش ظل خالص المدار ماشي تحت مصر كده والسعودية تحت مصر بقى فيها جزء معاها وجزء تحتها فكان فيه ايه شيء من الظل قعد لما لقى صخرة صحرة يعني مش لازم صحرة صغيرة صحرة كبيرة يعني وبعدين فرميته ببصري هل أرى من ظل فقاوي إليه مين اللي يعني مين اللي ها يقوي إلى الظل سيدنا أبو بكر يمهده بس مش هيروح يعني يستفيد منه ولا حاج يبقى يعني ذهاب النبي إليه وانتفعه به صلى الله عليه وسلم كأن سيدنا أبو بكر وهو اللي يبقى الواحد هو ماشي معاه أو مع العالم أو مع أخوه الصالح يبقى عاوز يدور على اللي ينفعه ولما ينتفع أخوه يبقى هو إيه انتفع هو مراده ده فيبقى الحمد لله انه حصل مراده ان اخوه انتفع وبعدين لقى راح للصخرة سوى, سوى المكان وضبوا ان كان فيه مثلا وساخة ولا فيه طوب مكالكع ولا اي حاجة وضبوا المكان للنبي وفرش له فرشة صلى الله عليه وسلم وبعدين سابوا ينام وما نامش هو بقى راح يبحث يشوف اي مصلحة واي فائدة واي منفعة في عز الحر يعني مش ماشي كده في وقت لا ده ماشي في عز الحر وما كانش بيتتاوب ولا حاجة صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وعلى ابي بكر ايه سيدنا بكر كان بيتتاوب وماشي عشان في ناس بتتاوب كان بيتوب بس إنهم بيتتوبش تساؤب حاجة التوبة على تمام حبيبي ثم انطلقت أنظر ما حولي هل أرى من الطلب أحدا فإذا أنا براعي غنى من ياسوق وأنا مهو الصخرة يرد من أهلهم فسألته لما أنت يا غلام وكان عارف أسماء القريش أحوالهم وده مفيد علشان يعرف أوصفهم خدنا المرة اللي فاتت ولا اللي قابليها لما النبي صلى الله عليه وسلم مشي في أهل الحج يخطبهم محدش يستجيب فقال لي سيد بكر مين اللي إيه مي يعني روحني مين نكلمهم قال له تعالى وديك بقى الناس ليهم إيه على الأنصار يعني أهل يسرب قال ان هم ايه اوصفهم مش داريين ولا ايه ها من كذا مره وقع خلاص تتنسى يعني اتردم عليه يبقى ما نقول لكم بقى حاف الولدان بصفات أهل البلدان يبقوا تنتبهوا ليها عشان منطقة تتعاملوا مع الناس في الدعوة أو في غيرها يبقى أنت ايه تاخد بالك لو انت في جهاد مثلاً أو في دعوة أو في رحلة أو في كذا عايز تتعامل مع الناس يبقى تاخد بالك أن الإنسان ده ما تضغطش عليه في الفلوس والإنسان الثاني ما تشخطش فيه يكلموا بالرفق ييجي معاك الثالث ما تستفرش فيه مثلا الغيرة ولا الحسد ولا الانتقام ولا كده يعني معرفتك بالناس خليك تعرف تتعامل معهم إنما واحد بتتعامله كده طبعا الله أعلم بالنفوس وبالغيب ولكن معرفتك بكده توجهك في العمل فكذلك سيدنا أبو بكر كان عارف الناس والنبي سألوا فوداه لناس صلى الله عن نبيه وآله وصحبه عقلاء لهم حلم وحكم يتقبلوا يعني إنما يسمعوا كلام يعقلوه مش يصروا على اللي هم لا ناس عندها عقل عندها حلم لما تسمع الكلام توزنوا لآتوا كويس تتقبلوا دي نفسيات, نفسيات كويس نعم ايه في واحد مثلا ما تجوزوش ابدا ولا تمشيلو في جوازة ليه هيقرفك في عشيك واحد تاني يتجوز ومجراش حاجة الواحد محمد اسماعيل شوف اللي كان بيقعد هنا قدام واول واحد يجي ما اه بس فين بقى نزل سنة, سنة, سنة اولى نزل سنة اولى بعد يوم الجمعة الله اعلم بقى انتم موافقين عالجوازة دي؟ محدش موافق خلاص على خيرت الله امركم امرهم شورى بينهم انت مش مش ده امركم كنوا يتجوز ده ده خاص بيه يقصر على كل حاجة طيب اتدور له لما ايه سأل الرجل وبعدين ايه اه فامرتوه فاعتقل اشياتا من غنمه مسكها يعني ربطها او حاجة زي كده علشان استحسن يعني ما يحلب منها سيدنا ابو بكره او حاجة زي كده والله اعلم وده طبعا علمه بالايه بالأمور برضو التفريق بين الشياء وبعضيها وإيه اللي يحسن وإيه اللي يعني إما بعلمكم ويبقى أنا غلطان وقعد أقولك ده وده والحكاية دي مش تتعلموا واللي تفضلوا كده مش عارفين حاجة إيه يا دكتور تعرفوا الفرق من البقرة والجموسة الشاة والمعزة ايه الفرق بين الشاة والمعزة انت عارفش ما فيش يال في فرق بين الشاة والمعزة في فرق حد عارف الشاة كلمه شاة تشمل الايه والمعز مش كده اه المعز جزء يبقى بينهم ايه في المنطق يقولوا عموم وخصوص مطلق لازم تفهموا يعرفوا الناس وتعرفوا الاشياء اشياء متمشوش كده يعني تبقى الواحد ماشي رطل كده في الدنيا مش فاهم حاجة ولا داريان بحاجة لا لستوا بالخب ولا يخدعوني الخب سيدنا عمر مش لقيه إنما الليه ما يخدعوا ما يخدعوا ليه؟ لأن عنده مجموعة أوصاف أولا فاهم من الدنيا مش متربش كده مش فاهم حاجة فاهم الدنيا وفاهم أحوالها وعارف الأماكن والأشياء وأوصفها وأحوالها العين وتمشي كده تطلقت كل حاجة تنتبه لكل حاجة في كل حاجة تسجل ما تشوف واحد قدامك بيسترد تصرف معين بتسجل انت على طول ما تشوف حيوان بيسترد تصرف معين تسجل تسجل المعلومة دي وتفصصها وتحللها وإيه أسبابها وإيه دوافعها وإيه اللي كان قبليها وإيه اللي حصل بعديها يوم ما انت تتعرض للي بعد لنفس الموقف يبقى انت عرفت قصته ولو موقف تاني مشابه يبقى فيه امكان القياس يبقى كمان تقيس على اللي انت شفته لان انت مش يتقدر تشوف كل الحوادث وكل الاحوال ثم امرته ان ينفضى ضرعها من الغبار موسوس سيدنا ابو بكر مش كده مش كده موسوس منحرف سيدنا ابو بكر ولا ينفض ايده وينفض الضرع عفّني <تصفيق> <تصفيق> بس انا بتلمس الكتب تاني كتب تاني اللي عملتوه كل, كل اسبوع يضربو لنا اعتفالاً بالدرس بظهر يوم الحد تقريبه طلقات الاولانية ممكنش بتخبط في حاجة طلقات التانية مزلت شوية بقى بتخبط بعد كده جيت العصود تاني بعد الطلقة يبقى النظافة من الامان مش كده حاجة كويسة النظافة على قوسه الحاجه مش اللي هي قوي يعني نظافه من غير وسواس وسواس حاجه والنظافه حاجه ثانيه الوضوء والنظاره من الايمان صلى الله على النبي واهل وطبعا الايه النجاسات دي اشد المستقدرات لان الشرع اوجب ازالته يعني برضو لازم يبقى احنا عندنا ميزان اللي الشرعة اوجب ازالته اهم تلاقي الناس مش مهتمة بالنجاسة وتنظف التراب مثلا وتنظف البتاقة ده طبعا عكس الموازين فده مطلوب وده مطلوب في حاجة اهم من حاجة بقى احنا عندنا فهم للشريعة فهم حقيقي وفهم درجات الامور كلها يبقى ينفض درعها من الغبار وينفض كفيه وبعدين ايه حلب له بقى تغطي الحاجه كان عندك قله ولا كوبايه ولا كوز ولا حله ولا اي حاجة فيها اكله او شرب ما تسيبهاش تقول أنا سيبها توكلا لا التوكل لاعتماد على الله في أن الأسباب المتاحة دي يحصل بها المصلحة وان فقد بعض الأسباب أأخذ بالأسباب المتاحة فلذلك قاله لو ملقيتش حاجة تغطي بيها الحلة حط عليها ولو إيه عصايا عود حاجة يعني كأنه إيه بتذكر نفسك بالمطلوب وتقول إني ممتثل للمطلوب حتى إني فعلت يعني ما يمكن ولعلها تخوف مثلا حاجة تقع فيها بتاعي يعني يبقى فيها مصلح وطبعا كلكم عارفين وهزي إليك بجذع النخلة واحدة, واحدة مش هقول بتولد واحدة عفية وقوية هتهز في النخلة إيه عندي يعرف يهز في النخلة كده ومنزلها ودي بتولد امرأة وبتولد يعني هتهز ايه دي انها تاخد بالاسباب الممكنة اهي حطت ايديها كده اتزقتها ولا اي حاجة وربنا يكامل يبقى قولهم عملنا اللي علينا والباقي على ربنا قولة صحيحة ولا خطأ ها صحيحة من الوجه ده صحيحة من هذا الوجه لو بهذا المعنى يعني ان الانسان يعمل ما يمكنه ثم يدعو الله ان يكمل له عمله اللي هو عجز عنه ده بالمعنى ده تبقى معنى صحيح انما لو قسم يعني ما نقدر عليه يبقى ده القدرة متمثلة فينا وان ربنا ما لا يعني طبعا مش مقصود المعنى ده خالص ربنا له القدرة في أول الأمر وفي آخر الأمر ولكن بناخذ بما نستطيعه من الأسباب طبعا فضل يلف ويجيبه اللبن وينظف ويفرش ويعمل والنبي نايم صلى الله عليه وسلم وبعدين رجع له بقى ومنه مش طبعا سيدنا ابو بكر ما نمش وقال ان جه طبعا سراقه بن مالك فاكر ان هياخد المكافاه بتاعه قريش ده مهتم قوي عشان يدور لكن ما يعرفش يعرفش أن ربنا سبحانه وتعالى قد حرس نبيه وحماه ومن حديث قيس بن النعمان رضي الله عنه قال لما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر مستخفيين مر بعبد يرعى غنما شوف راحوا مستخفيين النبي كامل التوكل على الله ومع ذلك برضو ايه خد بالاسباب وبدل ما يطلع على المدينة على طول في الشمال نزل على جبل فور في الجنوب عشان هما هي هيظنوا انه هيطلع على الشمال يريد طلعوا يدوروا فوق فايه نزل على الجنوب الاول وبعد نلف حوالين مكة وراح على الإيه على اتجاه المدينة المدينة طبعا في الشمال وجبل ثور كما قلنا المرة السابقة في جنوب مكة وطبعاً اللي شايفه جبل ثور جبل عالي والغار في أعلاه فوق متلاقيش حد يطلعوا غير الأتراك الأتراك صحيتهم ما شاء الله كويسة يسكونوا بعيدة عن الحرم هكذا كيلو يروحوا ومشي ويرجعوا ومشي يعني مشي ورياضة والبتاع مش عايزكوا تبقوا كده خملين وحشين لازم تلعبوا رياضة كلكم بتلعبوا رياضة فيش جوازة لما بتعملوا التمارين مية ضغط و... يا حمالي ها؟ ليه متتدرب يبقى جسمكم مرنوا كويس وقوية المؤمن القوي خيروا لأحبوا إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير ولكن انت عايز تبقى طبعا أحب إلى الله طبعا كله هو الفكر البدن والعلم والفهم بالدين والدنيا والتحكم في النفس اللي ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملكه نفسه عند الغضب وطبعا قوة الإيمان واليقين والعمل الصالح مقدمة إنما ما معرفش معنى الحديث إنما, <تصفيق> إنما المعنى صحيح يعني المعنى اللي أنا بقوله ده صحيح حديث يعني ولا الدين مش دعوه بالحديث ده بدور على تفسيره انما في الدين في الدين ده مطلوب مفيش كلام وبعدين ااا آه... آه... إذا جاءت لفظة في الحديث وليس هناك ما يدل على اختصاصها ببعض أجزائها أو بعض أفراضها تحمل على الفرد الكامل يعني هنختصها بقرينة مفيش قرينة يبقى تحمل على الكل ماله مساله بنيان اسس حو الله اقوى ما <مالو> حطولنا هلا هو قصر مكسرش هو يا ربنا خلقه بحجم معين وقوه معينه وما كانش مقصر بكتب على ابو من مش هنحاسبه على الجبل وعلى الخلق من حسبه على فعله هو النبي بيقول ان اللي ربنا خلقه قوي الجسم كبير العض يبقى افضل من اللي خلقه لا الحديث يستحث الناس على فعل معين مش كده فطبعا وين سيدنا من مسعود كان قوي في حاجات كتيرة يعني مش يعني كان هو صغير بدنه صغير هو جسمه صغير خالص إنما, إنما كان قوي النفس وقوي العلم وقوي كل حاجة ممدوح الطريقة قلت من شوية مش ممدوح أبو أحمد لا يعني مدح النبي صلى الله عليه وسلم طريقته يعني مشه كويس طريقته كويسة يعني عايز تقول ان اللي يقعد كده ضعيف البدن زيه زي اللي يتعب ويتمرن علشان ربنا يحمي به المسلمين ويجاهد وكده عايز تقول كده يعني؟ يعني تخلف معلومة ان الدين بالضرورة يعني؟ لا طبعا من المطلوب ان الانسان اذا كان بنية صالحة وكل شيء ما هوش بنية صالحة هباء واحد بي بيتضرب علشان يخش البطولة وياخد الجايزة الفلوس او عشان البنات يعجب البنات او علشان يبقى مشهور او اي حاجة ده مسألة تانية انما طبعا ومن حديث قيس بن النعمان رضي الله عنه قال لما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر المستخفييني مر بعبد يرعى غنما فاستسقياه من اللبن فقال ما عندي شاة تحلب غير أنها هنا عناقا حملت أول الشتاء وقد أخدجت وما بقي لها لبن أخدجت يعني إيه بأه يعني ألقت ولدها زي ما كاتب عندي ألقت ولدها وما بقي لها لبن فقال أدعو بها فدعا بها فاعتق لها النبي صلى الله عليه وسلم ومسح ضرعها ودعا حتى أنزلت قال وجاء أبو بكر رضي الله عنه بمجن فحلب فسقى أبا بكرم ثم حلباء فشرب فقال الراعي بالله من أنت خدوا منه حاجة خدوا من الراعي حاجة خدوش منه حاجة بولو صلى الله عنه نبيه وآله كان خيرا للعالمين فقال الراعي بالله من أنت فوالله ما رأيت مثلك قط قال أو تراك تكتم علي حتى أخبرك قال نعم قال فإني محمد رسول الله فقال أنت الذي تزعم قريش أنه صابئ قال انهم لا يقولون ذلك قال فاشهد انك نبي واشهد ان ما جئت به حق نشهد انه نبي ونشهد ان ما جاء به حق صلى الله عليه وسلم قال أنه لا يفعل ما فعلت إلا نبي وأنا متبعك قال إنك لا تستطيع ذلك يومك فإذا بلغك أني قد ظهرت فأتنا الوقتي مش هتقدر لما تعرف أني ظهرت يعني غلبت ظهر انتصاري وغلباتي نعم يقول له ابقى لا بيقول له هاجي معاك اني متابعك قال له مش هتقدر كده دلوقتي يبقى على الكفر ايه هو مصطفى ما جاش الختمة فين يا ابني عملين يقوله حاجات النبي هيقول له ابقى على الكفر شوية وبعدين بقى تسلم بعدين ايه بقى عليك عيب بيقول له مش هتقدر تيجي معايا دلوقتي خليك في مكانك اه مجرىش حاجة مجرىش حاجة ما يسيبه في مكانه ما هو لما بعد صلح الحدايبية لما جه بعض المؤمنين وكان من شروط الصلح انه لا يقبل من اتى من مكة للمدينة مسلما فردهم فلما رجعوا بقى عملوا قاعدوا جنب مكة ما دخلوش ماء يعني ما عادوش في مكة وبقوا ينوقوا تجارة الكفار عملوا عمال كويسة جدا فمجراش حاجة ما يبقى فيه حد يبقيه حديث سراقة ابن مالك من حديث سراقة ابن مالك ابن جعشم رضي الله عنه قال الله رضي الله عنه ازاي وكان كافر وهو أسلم, اسلم بعد كذا اسلم وحكى صلى الله عن نبيه وآله قالا جاءنا رسل قفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دية كل واحد منهما لمن قتله أو أسره ديه بقى يمكن المهم ديه كل واحد منهما لمن قتله او اسره يعني ديه كل واحد يعطوها للي يقتل احدهما و ياسره كام ديه قد الدي ايه ها ديت القتل الخطا 100 ناقه لأهل النوق و دينار لأهل الذهب أهل مصر الذهبيون يعني إيه الذهبيون يعني ما يتعملوش بالنوق يتعاملوا بالذهب فيبقى ألف دينار اللي هو أربعة كيلو وربع ذهب صافي طبعا ذهب خالص أربعة كيلو وربع ألف دينار إنما اللي بيتعاملوا بالنوق وعندهم دي أموالهم ويقتنوها ويبقى بالنوق مائة ناق هاي بقريبين من بعض في المقدار يعني تقريبا فالي طبعا دي دية القتل الخطأ أما القتل شبه العمد فمن النوق أربعون منها في بطونها او اولادها دي القتل الايه شبه العمد اما القتل العمد ففيه القصاص و العلماء قال فيه الديه ايضا وبعضهم قال الهديه تفيد فوج دي اما فداءا واما سقوط الايه الكل. أما من قال دية هم الحنابلة والشفعية وفقوهم مع اختلفهم في الاصل فقالوا فيه دية فإذا مات القاتل قبل القصاص ماذا يجب عليه عند الملكية والحنفية؟ لا يجب شيء للايه القصاص مبتدى اذا مات قبل القصاص وقبل الاتفاق على الفدية يبقى ما عليهوش حاجة انما عند الحنبلعة ياخد الدية من التاركة مقدار الدية بقى خلاص ما هو فيش فدية انما لو اتفقوا على الفداء بدلا من القصاص يثبت بقى في ذمته ياخذ فممكن زيادة عن مقدار الدية او اقل هم احرار بقى على حسب ما يتفق طيب قالوا هنعطي لكل عن كل واحد ديته فبينما انا جالس في مجلس من مجالس قوم بني مدلج إذا أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس فقال يا سراقة إني قد رأيت آنفا آنفا يعني إيه يعني حالا قبل الآن يعني قبل الآن مباشرة أسودة بالساحل يقولوا الأسود الشخص يعني نتبص كده في الأفق وتلاقي إيه السواد يتحرك يعني فيه أشخاص في مش عارف بقى أسود أسودة ولا أسودة يعني مع أسود أسودة مثلا مش عارف تشكيلها إيه يعني أشخاص بالساحل أراهما محمدا وأصحابه قال سراقة فعرفت أنهم هم فقلت إنهم ليس بهم ولكنك رأيت فلانا وفلانا دي عليه قال له لا ده مش دول ده انت شفت فلان وفلانا يمكن ترعين نحيس الساح علشان يزهدوا في, في طلبهم أو يروح يقول لحد تاني ولا حاجة ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بعيوننا شفناهم لما راه ثم لبست في المجلس ساعة قاعد شوية على ما يقيه لو أم على طول هيفهموا أنه رح يجري وراه ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج, ب... أن تخرج بفرسي وهي من ورائي أكمة الأكمة أو الأكمة ربوة صغيرة كده يعني مكان مرتفع من الأرض شوية كده فتحبسها علي وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت فخططت بزجه الأرض وخفضت عاليه على يظهر حتى محدش نشوفه ولا حاجة حتى أتيت فرسي فركبتها فرفعتها تقرب لي حتى دنوت فعثرت بفرسي يعني يظهر الرب منهم قوي صلى الله عن النبي وقاله وصحبه حتى دنوت فعثرت بي فخررت عنها يعني نزل عنها أو حاجة زي كده أو سقط عنها فخررت عنها عثرت فوقع سقط عن الفرس فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أم لا فخرج الذي أكره يعني أنه ايه الدرر فيه شؤ موكانه به ايه يستقسم بالأزلام فركبت فرسي وعصيت الأزلام يعني قال لا برضو كل اللي في دماغه الديتين هيخد له مبلغ كبير قال سيبك من الأزلام مش مش مكلة هم كانوا يعتقدوا فيها أن هي هتقول لهم كده صحة ولا غلط فقالت له لا ايه مش كده غلط فبرده ما فيش فايدة ايه وعصيت الأزلام تقربوا به حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات ساخت يد فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين رجلين الفرس إيه؟ غاصت في الأرض لحد ما وصلت الركبتين ركبتين الفرس يعني فرح واقع عنها تاني سقط عنها تاني فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت فلم تكد تخرج يديها فلما استوت قائمة استوت قائمة إذا لأثر يديها عثان صاطع في السماء مثل الدخان العثان ده اللي هو الغبار صاطع في السماء يعني في العلو وليس في السماء يعني لازم فوق أوي أوي أوي لا يعني فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره فناديتهم بالأمان فوقفوا يعني قال أنه يؤمنهم فوقفوا وطبعا العرب كانوا عند كلمتهم وكانوش نستفها كده لا كانت شخصيات قوية فركبت فرسي حتى جئتهم ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له إن قومكها قد جعلوا فيك الدية وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يرزان ولم يسألاني إلا أن قال اخفي عنا يبقى هنا لم يصيبوه ولم يطلبوا منه شيء إنما قالوا إيه اخفي عنا يعني ما تقول لهمش علينا فسألته أن يكتب لي كتاب أمن فأمر عامر ابن فهيرة فكتب في رقعة من أدم جلد يعني ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى هنا بقى ايه هو عرف انه ان هذا سيظهر أمر انه وانه لا يغلب ما فيش مجال ايه لي غلبته فطلب الامان علشان يقام على نفسه من جهته يعني صلى الله عليه و اله يكتب له امان يكتب يعني ما يقتلش يعني بعد ما يامنه يعني يامنه ما يعني هو دلوقتي